انتفال انتفال لقد ثبتت في القلب منك ما كما ثبتت في الراحتين الاصابع امتثال سلام الله على قلبك الطاهر ورحمة منه على فؤادك الرحيم وبركات على روحك المباركة يا قرة عيني ويا أنس فؤادي ويا حبة قلبي ويا إنسان عيني أبعث إليك هذه الكلمات الموجزة فالقلب والله يعجز عن إخراج كل ما استكن فيه واللسان يتلاعثم عن الإعراب بما يريد فأن للقلم أن يكتب وهذا الحال أخبرك فقط بعد مرور عقد من الزمان عشر سنوات قضيتها معك في حب وأنس ووداد أشكرك فيها من أعماق قلبي على كل ما قدمتي وبذلت وضحيتي وصبرتي لأجلي ولأجل أولادنا وأعتذر عن كل تقصير أو خطأ لحقك مني فأنت أهل للعفو والتجاوز وأنا أهل للتقصير والتفريط فليحفظ الإله قلبك الكبير وليدن بيننا الحب الصادق حبيبك أبو ريان مطلع عام 1436 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أحبك لا تفسير عندي لصبواتي وفسير ماذا والهوى لا يفسر والهوى لا يفسر والهوى لا يفسر, <وهوى> لا يفسر>. <وهوى> لا يفسر>